بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى كل من يراني إلى كل من يسمعني هياكم الله أحبة الكرام لدقائكم عدودة أبقى أنا وأنت على ملك الله عز وجل الذي خلق هذا الكون الفسيح الله جلت قدرته الذي رفع السماء بلا عمل الذي بسط الأرض الذي نصب الجبال الذي شق الأسماء والأبصار أحبة الكرام والله لو عرفنا الله ما أصينا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ومن تفضل علينا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا أعطانا الأسماء والأبصار والصحة والعافية خلق هذا الكون الفسيح ومع ذلك منا من يتكبر على أوامر الله عز وجل ويعصيه لو عرفنا الله والله ما عصينا الله سبحانه وتعالى الله جلت قدرته هو الذي أنشأنا وكنا قبل آلاف السنين بل مئات السنين بل قبل خمسين سنة قبل خمسين سنة أين كنت أنا وإياك يا من تسمعني أتدري ماذا كنا؟ أتدري ماذا كنا؟ لم نكن شيء لم نكن شيء وجعلنا الله شيء وجعلنا الله أحياء وجعل الله لنا أسماء وأبصار يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم نكن شيئا فأصبحنا أشياء يقول الله عز وجل من أعطانا هذه النعم سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم الله هو الذي أنشأنا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون جعل لكم السمع فماذا تسمع أخي المبارك أختي المباركة ماذا تسمع هذه الأذن التي أوجدها الله وأعطاك إياها الله الذي تفضل عليك ينقصنا أن نعظم الله في هذه النعمة أعطاك نعمة السمع 17 مليون أصم في العالم لا يسمعون هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع ماذا تسمع هذه النعمة؟ هو الذي أنشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار أعطاك نعمة البصر فأنت تنظر ماذا تنظر وماذا تشاهد بهذه النعمة؟ أعطاك الله عز وجل هذه النعمة وخمسة وأربعين مليون أعمى في العالم ما يشوفون أعطاك الله هذه النعمة فإلى أي شيء تنظر وأي شيء تشاهد نحتاج أن نعظم الله في نعمة البصر أعطاك هذا القلب هذا الفؤاد من الذي في قلبك هل هو حب الله أم حب فلان وفلان من الناس نحتاج أن نعظم الله في قلوبنا نعظم الله في شهواتنا أن نعلم أن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لنعبده إلا لنطيعه يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولذلك تأمل معي أخي أخيتي تأملوا معي سورة لقمان وأول وصايا لقمان لابنه أول وصايا لقمان لابنه بالله عليك يا من تراني وتسمعني افتح سورة لقمان وتأمل معي أول وصية لقمان لابنه ماذا قال؟ يعظم الله عز وجل لقمان ويجعل ابنه يعظم الله لأننا إذا عظَّمنا الله عندها سلمنا من الذنوب ومن العصيان ومن الغفلة ومن البعد عن الله يقول لقمان في أول وصاياه لابنه يقول لقمان يا بني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله مثقال ذرة فما بالك سنوات غفلة وبعد عن الله فما بالك سنوات عقوق سنوات شهوات سنوات شاشات وقنوات سنوات حب وغرام وعشق وهيام فما بالك بسنوات ضعف وترك صلوات الله عز وجل يقول مثقال ذرة من خردة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ماذا يا حبة الكرام نحتاج إلى هذا الأمر يأتي بها الله كل أغنية سمعتها كل غزل أو شيء يغضب الله عز وجل سمعتها هذه الأذن يأتي بها الله كل شهوة أزهقت في الباطل في المحرمات يأتي بها الله المحرم أدخلته إلى جيبك أو استخدمته وأكلته أو, أو شربته يا الله كل مقطع يغضب الله عز وجل أو شيء لم ير أو, أو أي شيء حرمه الله أن تنظر إليه يا أتبيه الله إن الله لطيف خبير أحتاج يا أحبتي أن نعظم الله عز وجل وأن نعيش في هذه الحياة الدنيا بقوة وإرادة وخير عظيم نعلم أن هذه الحياة الدنيا تزول وتنتهي وتنقضي وبإذن الله عز وجل وبإذن الله عز وجل نصحح المسار ونلملم الخطوات ونعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى عندها بإذن الله عز وجل نسعد في الدنيا ونسعد عند ساعات الاحتضار عند الموت ونسعد يوم العرض والوقوف بين يدي الله ويكون المآل والمصير بإذن الله جنة عرضها السماوات والأرض أسأل الله يجعلني وإياكم من هذه الجنة ويجعل قلوبنا وإياكم معلقة في